لو قال وصي علي ما يتبدل لو قال والرابع علي قله لواد لو قال لو والرابع علي علي يبقى الوصي علي ما يتبدل لو قالوا الرابع علي كل نهله يا علي يا وصي المصطفى علي علي ضايعك عن معرفه علي علي يا وصي المصطفى علي, علي عن معرفه علي, علي انت والي انت والي انت والي انت والي انت والي انت والي يا علي للقلب ذكرك شفني علي علي هل عهدي يبقى وفي علي علي للقلب علي, علي هل عهدي علي علي انت غالي انت غالي انت, غالبي، أنت, غالبي، أنت, غالبي، أنت, غالبي، أنت غالبي بلايتك دين النبي الحادث كمل لو قالوا الربع عليك انهلوت لو, لو قالوا الربع عليك انهلوت قالوا علي وصي حدر علي ما يتبدل لو قالوا الرابع عليك الله انت مولى للابد علي علي معتقي علي علي انت مولى للاباء علي علي ندولها يا املنا يا املنا يا املنا يا املنا والعدو لو اجتهد في عدانا يا سني علي علي والعدو لو اجتهد علي, علي في عدانا يا سني ما يهمنا ما يهمنا ما يهمنا ما يهمنا ما يهمنا ما يهمنا حبنا عهد عن منهجك لو قالوا الربح علقنه لو لو قالوا الربح علقنه علي ما حذر علي ما ينسبت رفضيه وهالاسم علي علي شعرك احلى وسيم علي علي رفضيه وهالاسم علي علي شعرك احلى وسيم علي احلى احلى كلمه احلى كلمه احلى كلمه نرفض الشر والظلام علي علي والغصه حق الشهيد نرفض الشر والظلام علي علي والغصه حق الشهيد ابو اليمه ابو اليمه ابو اليمه ابو, اليمة ابو اليمة انت وصي المصطفى وانته اله لو قالوا الرابع عليك علي علي لو قالوا الرابع لو يغيرون الركاي علي علي اسمك بقلب الكت علي, علي لو يغيرون الركاي علي اسمك بقلب الكت علي, علي انت اجدر انت اجدر انت أجدار انت أجدار انت أجدار يا وصي المنتج بالشدايد والكره علي علي يا وصي المنتجه علي علي بالشدايد والكره علي علي انت, تحضر انت تحضر انت تحضر انت تحضر يا علي انت تحضر انت تحضر انت تحضر, تحضر عمر ابن ود من صارمك خر وتجندل لو قالوا الربع عليك انهلوات لو قالوا الرابع عليك لو قالوا الرابع عليك لو قالوا الرابع عليك انه الهواد يا علي لو قالوا الرابع من نجيب شاق قلبك شافتني علي, علي عذبتني فرقته علي, علي. شاق قلبك شافتني علي, علي عذبتني فرقته علي, علي وانت ادري وانت ادري وانت أدرى. وينك ادرا وينك ادرا وينك ادري يمتى ادخل حضرتك علي وابدي بزيارتك علي يمتى ادخل حضرتك علي وابدي بزيارتك عليك يا ابو العترة يا ابو يا ابو العترة يا ابو العترة يا أبو العترة صبرين بدياسه دي ما يتحمل لو قالوا الربع علي قلنا لو قالوا الربع علي قلنا الهلو يا علي قال وصي حضر علي ما يتبدل لو قالوا الربع علي صيحدر علي ما لو قالوا الرابع عليك الاهلوات لو قالوا الرابع عليك الاهلوات يا للشاعر صلاح الرمضان